وَضْرِبِ لَهُم مَثَلَ الحياةِ الدُّنْياكَمَا إِْ إن أَ زَلناهُ مِنَ السَّمَاءِ فَخْتَلَ قَابِه فَخْتَلَطابِهِ نَبُ الأرضِ فَأَصبحْبحَهَا شمَْ تَدْرُوهُ الِييا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 نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فيه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 بِسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلا مَا أَشْهَدَتْهُمْ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ اَيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَاعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ